كل الفواتح تنكسور بس انت يا حسين كل الفواتح تنكسور بس انت يا حسين تبقى إلى يوم الحشور يا ابن المياه أنا ما أريد تعبك من بداية العشرة راح أعطيك طار بس تمنونة خفيفة يا من الذي توقف الزهر يغني لطار وتشكي على اللي تجمعها وهجمعها على الدار ولروعكم يا شفية وشفوا النار واللي صفحها بعيني ونكسر الظلع رحم الله تلك العبرة وانت كلكم شباب وترى الله ينظر إلى عبرة الشباب قبل الشيخ الكبير ولي وتصيح يا ربي اخذ لي بحقي من اللي كسر ظلعي واللي سقاط حملي والذبح أولادي وعليهم فل ترفع بيادها إلى العباس شفت وهو إله شعندش يا زعراء ويا مفاضل ولي وتصيح شمسوي أبو جفاف القطيع حتى يفض كلكم غياره يا وزينب تصيح عليه هويعت الوديعا يرفع رضيعك بالسم الفطم يحى راح ويلي صيحش مسوي رضيع ويذبحونه عطايا ااياا نوامي وبسهمم يفطمون اايا قلبك شويه وحسين فوق القاع جسمه يرض اي وي وعن جد تايت شال المساء ويا الخواتي ولي ولي ويا لي وانت يا محبوب القلب بتوقف بلا راس بلا راس وتنوح لاجلك بالقيام الجال والنياص ويوقف علال اكبار والجاسم وعباد وَصَارَكَ كل ذَفَّحَهَا وَلْهَا شُمِئِهِ بيت الدعاء وأسألك الدعاء وَزِيَنَيَبْتِ طَالِبْ فِي الْقِيَامِةِ <تصفيق> تريد تبجي؟ يلا شوف هالبيت إذا ما يبجيك هاي مشكلة شو الطالب الحوراء زينب أي ورد في الرواية أنا ما ذكرت فرار عماتي من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء إلا وخنقتني العظيم عندك استعداد وزينا ابتطالب في القيامة بحرق الخيام بحرق الخيام مع جمله زيدام والوالي والي والي وتصيح ش ودونا الى الشام زينب ومن قبل كانت زينب وان بفناذارحه تحط الرحال